الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومنتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فقد جاء رمضان فالحمد لله تعالى حمدًا كثيرا طيبا مباركا فيه أن اختارنا الله عز وجل لأن نكون من أهل رمضان ومن أخر إلى رمضان فقد أراد الله تعالى به خيرا كنا في شعبان قد بدأنا قراءة في كتاب الرقاق من صحيح الأمام البخاري رحمه الله تعالى بقيت معنا أبواب نتابعها إن شاء الله تعالى في رمضان قال المصنف رحمه الله باب رفع الأمانة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 قوله باب رفع الأمانة والأمانة أوسع من مجرد الوديعة كما يظن كثير من الناس الأمانة ضدها الخيانة والمقصود أن ترتفع الأمانة من الإنسان في عامة أو في بعض الناس في عامة المسائل يدخل فيها يعني أداء الحقوق المالية ويدخل فيها حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد على اختلاف أنواعها والمقصود أن هذا حاصل في بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إن هذا من علامات الساعة الصغرى وقد سئل كيف إضاعتها قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة إذا أسند الأمر إلى غير أهله يعني صار أرباب المسؤولية من الحكام والقضاء والمعلمين وأصحاب الولايات المختلفة ممن يرجع إليهم الناس في مصالح دينهم ومصالح دنياهم إذا كانوا على غير الجادة إذا أسند الأمر إلى غير أهله وأخذت الأمور بناء على يعني الولاء بدل أن يكون يعني الكفاءة والكفاية فهذا من علامات الساعة وقد رأينا هذا بأوسع معنا في زماننا هذا حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حزيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر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 أيكم بايعت، لإن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا هذا الحديث الذي ذكره هنا في باب الأمانة فيه تفصيل أكثر يذهب بنا إلى يعني أبعد من ذلك أين يذهب الناس من تضيع الأمانات. قال حزيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهم يعني الأول وأنا أمتزر الآخر ما جاء في تتمة الحديث. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال. ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر والجزر والجزر هو الأصل يعني نزلت الأمانة واستقرت ووعدتها يعني قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة وكان العلم بالقرآن والسنة مثبتا لهذه الأمانة وقائما بحقوقها ومعينا عليها وهذا الجزء هو الحديث الذي رآه الحوزيثة رضي الله عنه في أصحابه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدر الأول يوم كان الناس على الجادة وأما الثاني الذي قال وأنا أنتظر الآخر فقوله وحدثنا عن رفعها أي حدثنا عن رفع الأمانة من قلوب الناس قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه هذا على ما جاء يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا تغير الأحوال ويعني فقدان المعاني وغلبة مؤثرات الدنيا والطبائع البهيمية هذه كلها من أسباب رفع الأمانة وانظر إلى يعني سرعة ذلك ينام الرجل النومه فتقبض الأمانة من قل. فيظل أثره أثرها مثل أثر الوقت وهو الأثر اليسير كما يعني مجرد تغير الجلد ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل المجلي. كجمر دحرجته على رجلك فتراه فنفط فتراه منتبرا المجل أثر يترك في الجلد فوق الوقت وأما قوله كجمر دحرجته على رجلك يعني إذا وقع جمر أو نحوه على رجل الإنسان فتراه منتبرا يحدث انتفاخا يعني للجلد من أثر هذا أو حرارة الجمر وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمان يعني يصبح الناس يتبايعون من البيع والشراء فلا يكاد أحد يؤدي الأمان يعني لو استطاع البائع أن يخدع المشتري خدعه واستطاع استطاع المشتري أن يخدع البائع خدعه تصبح معاملات الناس على فقد الأمان فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا يعني حتى أن الناس إذا بحثوا عن أمين يقولون إن في بني فلان يعني في القبيلة من القبائل فيها الفئام من الناس فيذكر فيها واحد إن في بني فلان رجلا أمينا يعني هذا معدود يعني يصبح أهل الأمانة يعدون على يعني الأصابع كما يقولون ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه يثقال حبة خردل من إيمان ويقال للرجل يعني يتمدح بعقله ويتمدح بخلقه والظرف يعني هو ملاحة الخلق واجتماع خصال المروءة وما أجلده يعني ما أصبره كما يقال الآن في زماننا عن النخبة من يعني الكتاب والساسة والأهل الفنون المختلفة وقل أن ترى فيهم رجلا أمينا على دينه أمينا على وطنه وإنما ضيعت الأمانة عند كثير ممن يعني ينسبون إلى النخب المختلفة حتى صارت الكلمة مشبوهة كما هو معلوم يقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان قال ولقد أتى علي زمان ولا أبالي وما أبالي أيكم بايعت لأن كان مسلما ردّه علي الإسلام وإن كان نصرانيا ردّه علي ساعيه يقول حزيفة ولقد أتى علي زمان هذا في الأزمنة الفاضلة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته في صدر أيام أصحابه رضي الله عنهم يقول ما أبالي أن بايعت لأن الناس ملتزمون بالأمانات وهذا معروف في سيارهم حتى أن الرجل كانت تعجبه السلعة بعشرة مثلا ويرضى أن يأخذها فيقول له البائع هذه لا تساوي أكثر من ثمانية هو الذي يرده وربما يعني جاء أو رجع فوجد يعني غلامه أو يعني العامل الذي أقامه في دكانه قد باع سلعة وقد رضيها المشتري مثلا بعشرة فيقول له لماذا بعتها بعشرة ثم يذهب فيبحث عن المشتري حتى يقول له يعني أخذتها بعشر وأنا لا أرى أنها تأخذ أكثر من يعني ستة أو ثمانية فيقول له المشتري أني قد قابلت هذا وأنني أرغب فيها فيقول لكني لا أرغب ولكني لا أقبل يعني هؤلاء الناس التبايع معهم في أمان لأن يعني معنى الأمانة قد تمكن في قلوبهم ولهذا قال ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بيعت لأن كان مسلما رده علي الإسلام يعني حتى لو حصل خطأ أو نحو ذلك فإسلامه يرده علي حين يكون الإسلام يعني دينا شاملا لا لعبادات الناس فقط واعتقاداتهم وإنما يشمل كذلك معاملاتهم وأخلاقهم هكذا كان وإن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي سعيه حتى لو كان غير مسلم رده علي سعيه يعني الوالي أو المسؤول عن المحلة التي فيها أهل الكتاب قال حزيفة فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا إما أن يكون سما رجلين وأبهمهما الراوي أو يكون يعني المقصود أنه يشير إلى قلة من أصبح يتعامل معه في أي زمان؟ في أواخر أيام الصحاب رضي الله عنه بل في أواسطها ويعني هذا يدلك على سرعة تغير الناس وفي هذا يقول لبيد الصحابي رضي الله عنه ذهب اللذيد يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي هذا يعني كان يشتكي منه الناس واللبيد تأخر يعني في الوفاء تأخّرت بعده عائشة وهي أم المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه يعني تسمع القول لبيد تقول يا ويحة لبيد حيث يقول ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي كيف لو أدرك زماننا هذا فعائشة متعجّبة تقول أين زمان لبيد ولبيل يبحث عن زمان مثل حزيفة وحزيفة يقول الآن أنا ما أبايع إلا فلانا وفلانا ولقد أتى علي زمان كان الأمر قد تغير فكيف بزمان التابعين فكيف بمن بعدهم فكيف بزماننا هذا الذي ضيعت الأمانة فيه على يعني نحو ليس لها من دون الله كاشفها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 ومن يرأي يرأي الله به باب الرياء والسمعة يعني ما حكم ذلك وخطورة ذلك والرياء من المرآة أن يفعل الإنسان العمل يريد أن يراه الناس وهذا يعني حابط أنه يريد به غير وجه الله والسمعة من التسميع أن يتكلم بعمله حتى يسمع الناس وهذا أيضا من نفس الباب قوله حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جند جندبا يقول قال النبي صلى سلم ولم أسمع أحدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره يعني هذا من أواخر من تأخر من الصحابة وكونه يعني سلم لم يسمع أحدا يقول غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه يعني من آخر من لطيره يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فقد حدث بعده في بلدي يعني أقوام الآخرون تأخر بعد وفاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرأي يرأي الله به وهذا يعني الخلق من الرياء أو التسميع مما تذهب معه بركة العمل ويصبح العمل حابطاً لأنه أريد به غير الله سبحانه وتعالى مهما كان هذا العمل متقناً مهما كان يعني مبذولاً فيه من الجهد ومهما كان يعني في صورته وهيئته إلا أنه لم يوافق الشرط والشرط هو الإخلاص لله عز وجل وأن يفرد الله عز وجل بالإرادة والقصد وإلا فمعلوم من حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره أن أول ثلاثة تسعر بهم النار هؤلاء الذين يراؤون بأعمالهم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مثالهم أشرف الأعمال الذي يقاتل في الجهاد والذي ينفق عند النفقات والذي يقرأ القرآن ويعلم العلم هذه أصول أعمال الخير ومع هذا فإن أصحابها أول من تسعر بهم النار لهذا السبب لأنهم كما في الحديث قال كذبت ولكن فعلت ليقال هو قارئ أو هو جواد أو هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقيه في النار آفة هذه الحال هو التسميع والرياء الرياء يرأي يظهر عمله والتسميع أن يتحدث بعمله وقد سرت هذه الأشياء وهذه الخصال الرديئة في كثير من الناس حتى أن كثير من الناس يعني ربما لا يكاد يفعل العمل إلا وهو يحب أن يسمع به الناس ويحب أن يراه الناس وربما يسعى في ذلك ولهم في هذا يعني أصحاب الرياء والتسميع لهم من العار والشنار في كتب أهل العلم وتصنيفاتهم ما يتعجب منه العقلاء حتى أن بعضهم مرة لما قيل له قد صنف الخطيب البغدادي تاريخ بغداد قال ولم يذكرني فيه كأنه كان يشتغل بشيء من العلم قالوا لا قال ليته ذكرني ولو في الكذابي فهذا الرجل الأحمق يعني يريد أن يذكر عند الناس حتى لو ذكر بغير الخير ولو في الكذابي لكن يشتهر اسمه ويتناقل الناس ترجمته وأخباره يحب هذا حتى ولو كان على غير الصدق، وهذا من الخزلان والعياذ بالله أي يعني خزلان يصيبه من يريد بعمله غير وجه الله والناس يعني لا حاجة إليه ولا يملكون لأنفسهم فضلاً أن يملكوا لغيرهم الذي يريد بعمله غير وجه الله عز وجل، فهذا عمل حابط وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منسورة ما أكثر العمل لكن لا غناء منه ورب عمل قليل صادف يعني نية صالحة فرفع صاحبه ونفعه كما في الحديث سبق درهم مئة ألف درهم هذا الرجل ليس معه إلا درهمان فأخذ نصف سروته لا شك أنه ما فعل هذا مع قلة ذات يده إلا هو يريد وجه الله سبحانه وتعالى وأما الذي أخذ مئة ألف الله أعلم بحاله الله أعلم بقصده ونيته باب من جاهد نفسه في طاعة الله حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنا بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بينما أنا رضيف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك ثم صار ساعة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 قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا؟ قلت الله ورسوله أعلم قال حق, الله قال حق العباد على الله ألا يعذبهم باب من جاهد نفسه في طاعة الله يعني فضل من جاهد نفسه والمراد أنه جاهد نفسه بفعل الطاعات من الأوامر والمستحبات وفاع وجاهد نفسه كذلك بالكف عن المعاصي واجتهد في المكروهات بعد المحرمات وجاهد نفسه كذلك بأنواع الصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه وقصده في هذا كله الامتثال لأمر الله تعالى وأن يكون يعني عبدا ربانيا متبعا مستقيما على الهدي الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما ثمرته وما أجره وما عاقبته وذكر حديث معاذ رضي الله عنه بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل وهذا فيه جواز الارداف على الدابة أن يركب يعني الرجل خلفه على الحمار ونحوه رجلا آخر وأن هذا ليس فيه يعني ظلم للدابة إذا كانت تحتمل هذا وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يتكلم معاذ بمثل هذا حتى يبين قربه من النبي صلى الله عليه وسلم بحيث إذا ذكر يعني الوصية أو النصيحة أخذت عنه الإنسان إذا كان يتكلم بشيء مهم كان يريد أن يقدم بين يدي كلامه قربه من المتكلم ومنزلته عنده حتى يؤدي هذا إلى يعني ضبط ما يقول وإلى تصديقه فيما نقل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات على حمار وقال له عفير وليس بيني وبينه إلا أخرة الرحل يعني مثل أخرة الرحل وهو ما يكون على يعني الرحل كالسرج الذي يكون على الحصان فيما نعرف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 ثم تعيد النداء مرة واثنتين يفهم من هذا السامع أن الأمر خطير وعلى مدار المرتين أو ثلاث المرات يكون قد هيأ نفسه لتلقي النصيحة خصوصاً والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة ينقلون عنه ما ينفع الأمة كلها في المرة السلسة أكد عليه معاذ بن جبل وكرر معاذ التلبية يعني الإجابة يعني أنا مطيع لك ومتلق عنك قال هل تدري ما حق الله على عباده ولم يقل له بشرة وإنما أيضا مهد بسؤال لأن بالسؤال أيضا يزداد الانتباه وتعظم يعني الهمة في التلقي قلت الله ورسوله أعلم وهذا من أدبه رضي الله عنه وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله الله ورسوله أعلم هذا في زمانه صلى الله عليه وسلم. فكان الوحي ينزل عليه. وكان الصحابة يقولوا الله ورسوله أعلم. بعد موته صلى الله عليه وسلم لم يقولوا الله ورسوله أعلم. كانوا يكتفون بقولهم الله أعلم. فلا يصح بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول الله أعلم ورسوله لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يعد يعني حيًا وانقطعت الوحي عنه بالموت. فلا يعني يتصور معرفته لغيب ونحو وهذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا نحمله فوق طاقته وألا يعني ننسب إليه ما لا يقدر عليه ليس الأدب أن نغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ونقول هو الآن يعلم كل شيء وهو الآن يعني يقدر على كذا وكذا هذا من تخاريف يعني بعض الجهال وهذا فيه إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه مخالفة لشريعته التي بعث بها فديناه بآبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم قال قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذه قضية القضايا التي بعث لأجلها الأنبياء جميعا والمرسلون ونبينا صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين ورسالته رسالته في توحيد الله وإفراده بالعبادة وأن حقه على عباده أن يعبدوه يعني في وحده في ربوبيته وأنوهياته وأسمائه وصفاته وأن يقوموا بمقتضى شريعته من الأوامر والنواهي ومحاب الله تعالى ولا يشركوا به شيئا وهذه قضية العبادة لا يشركوا به شيئا فإن من الناس من يعبدوا يعني الله تعالى لكنه يتخذ معه آلهة أخرى وهذه أصل المشكلة التي كانت عند قريش ومن بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأنبياء جاءوا بالتوحيد إفراد الله تعالى بالعباد يعبدوه ولا يشركوا به شيئا لأنه أغنى الشركاء عن الشر لأن عمل عملا أشرك معه مع الله تعالى فيه غيره تركه الله وشركه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه القضية وما ذكر لمعاز في هذا الحديث إلا هذه المسألة وحسبك بها مسألة ثم سار ساعة يعني زمنا ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعدك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبهم يعني إذا أخذوا بالمقدمة الأولى فاطاع الله تعالى وعبدوا <تصفيق> ولم يشركوا به شيئا كان لهم حق على الله أن لا يعذبهم وليس لأحدا حق على الله سبحانه وتعالى فالله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله أن لا يعذبهم فهذا وحي من الله تعالى فكأن الله تعالى هو الذي أعطاهم هذا الحق منه منة وتفضلا وتكرما منه سبحانه قال حق العباد على الله ألا يعذبهم في يعني بعض الروايات أن يعني أنه قال أن يدخلهم الجنة ويعني في بعضها أن معازم رضي الله عنه سأل هل يخبر الناس بهذا فقال إذن يتكلوا يعني إذا علم الناس أنهم إذا قاموا بعبادة الله تعالى فالله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة ولا يعذبهم ربما يعني اتكلوا ويعني بالغوا في يعني الرجاء من غير اعتدال مع يعني الخوف فيحدث لهم نوع من التراخي لهذا قال إذن يتكلوا وفي بعض الروايات فأخبر بها معازل عند موته تأثمن يعني التأثم من أن يكتم العلم وفي هذا إشارة إلى أن يعني بعض الناس إذا كان بعض النصوص العامة في الوعد والرجاء تحدث معه أثرا سلبيا لا يحدث بهذا فلا يحدث العامة بالأشياء التي لا يحسنون فهمها لأن بعض الناس إذا عرف هذا كما يشتهر عند العامة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ربما دعهم هذا إلى بعض التراخي عن العمل وتصور القضية سهلة وبالتالي لا داعي لبذل الجهد وهذا من الخطأ والصحيح أن يعني هذا يفهم في إطار بقية النصوص فقول لا إله إلا الله يعني تجريد التوحيد هذه المعاني يعني منجية لكن بحقها إلا بحقها ومن حقها كما قال بعض التابعين ما من مفتاح لما قيل الوهاب بن المنبّة أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان فإذا أتيت بمفتاح له أسنان فتح يعني هذه الكلمة مفتاح الجنة لكن ما أسنانها؟ ويعني الأركان والأداب والواجبات لابد أن تأتي بمثل هذا حتى ترجو النجاة باب التواضع حدثنا مالك بن إسماعيل، قال حدثنا زهيل، قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة حاء وذكرنا مرارا أن حاء يعني المقصود تحويل الإسناد فيذكر يعني الحديث نفسه بإسناد آخر ونحن نكتفي هنا بالإشارة إلى متون الأحاديث قال وحدثني محمد قال أخبارنا الفزاري وأبو خالد الأحمر عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء وكانت لا تسبق فجاء عربي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه باب التواضع والمقصود الإشارة إلى يعني منزلته وفضله وشرفه لأنهم من الأخلاق الحميدة التي تجلب محبة الناس في الدنيا وتجلب رضا الله سبحانه وتعالى في الآخر والناس منذ كان يحبون أهل التواضع. وينقلون أخبارهم ويحسنون تلقيها عنهم كما يكرهون أهل الكبر ويعني من كانوا حتى لو كانوا من الملوك والأغنياء فإذا كانوا من الفقراء والضعفاء فهذا أشد وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء وكان يعني من محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحرصون على كل شيء متعلق به، حتى أنهم يحفظون أسماء يعني ناقته وبغلته ويعني حماره وكل ما يتعلق به. وفي هذا يعني إشارة إلى أنه من المستحب أن يسمي الإنسان يعني دابته ونحوه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكذلك كانوا يفعلوا. كانت ناقة لرسول الله, صلى الله عليه وسلم تسمى العضاء. وكانت لا تسبق كانت ناقة سريعة حسبها أن تكون تحت أشرف الخلق بأبيه هو وأمي صلى الله عليه وسلم والصحابة بلغت محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عجبا لا نحسنه نحن المتأخرون قد يحسنون الكلام وتنميق الجمل وتشقيق الأشعار ونحو ذلك في المديح لكن ترى يعني السلوك غير لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني أصدق الناس في محبته صلى الله عليه وسلم ومن أثر ومظاهر هذه المحبة ما لا يقدر عليه يعني المتأخرون لكن الصحابة كانوا أصدق الناس في هذه المعاني فكانت العباء من سرعتها لا تسبق فجاء عربي على قعود له فسبقها القعود الجمل في مرة ركب أعرابي قعودا وسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد ذلك على المسلمين. استون عندهم يعني نوع تعصب للنبي صلى الله عليه وسلم صح وهذا معنى صحيح أن يكون هذا الإنسان لأنه لا يرى أحدا مقدما على النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يسبق أحد يعني منزلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان في المعاني يعني العامة ومعاني الطبع ومعاني يعني ما يحتاجه الإنسان في حياته لكن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد أن يعني يسبق شيء له تعلق النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ناقة النبي صلى الله عليه وسلم شق ذلك عليهم واشتد ذلك على نفوسهم وقالوا سبقت العضباء يعني كلام يتحدثون بأمر جلل وأمر خطب يعني كيف تسبق العضباء من هذا الذي يسبق بجمله؟ ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الشاهد إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لم يكتس في مثل هذا يقول ما ما الحرج في أن تسبق يعني ناقته وأن يسبقها يعني عرابي على قعود له لم يسبقها مثلا جمل لأبي بكر أو العمر لكن عربي على قعود الله هذا الإشارة فيه إلى يعني التواضع تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ويعني هضمه لنفسه ونزوله يعني حتى يقارن يعني أو تقارن ناقته مع قعود عربين ونحو ذلك والمقصود أيضا الإشارة إلى طبيعة الدنيا وأنه لا يبقى فيها يعني شيء على حاله دارو يعني المتغيرات و... يعني يحول فيها كل حال إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه إذا عرف الإنسان ذلك فإنه يحمله هذا على التواضع فلا يغتر بحاله فإن الحال سيتغير كان ذا منصب يشك أن يتركه كان ذا مال أن يزول كان ذا هيئة وحالة يزول هذا ولو بالموت ولهذا ينبغي أن يحمل الإنسان نفسه على التواضع ومن تواضع لله رفعه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قصد بتواضعه يعني ينزل وأن يعني يخفض من شأن نفسه كان هذا يعني من أسباب الرفعة عند الله سبحانه وتعالى وعند الناس أيضا الناس يحبون المتواضع ويرفعونه ويعني نفون من المتكبر ويخفضونه ولو رفع هو نفسه كما قال القائل تواضع تكن كالنجم لاحل ناظر على صفحات الماء وهو رفيع يعني النجم في السماء عالي لكن لا يرى نفسه إلا على صفحات الماء يرى نفسه تحت والناس يعني يرونه فوق وهذا هو الشأن أنت يعني تضع من نفسك والناس يعني يرفعونها لهذا الأدب لكن ليس التواضع المزموم التواضع المزموم الذي هو ضعه يضع الإنسان نفسه على نحو غير مشروع كأن يعني يزل نفسه للناس أو أن يعني يفعل الأفعال الدنيئة أو يرضى بالأمور الدنيئة هذا ليس من التواضع إنما هذا من الضعه وهذا مما لا يحمد وإنما التواضع الذي يعني يليق بالمرء أن يكون متواضعا لله عز وجل في غير ذلة حدثنا محمد بن عثمان بن كرام، قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد آزلته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه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 وأنا أكره مسأته هذا حديث جليل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال أو قال الله عز وجل أو قال الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى فهذا إشارة إلى الحديث القدسي وهو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن, النب عن ربه سبحانه وتعالى وهو يعني ليس كالقرآن الذي لفظه ومعناه ثابت بالتواتر عن الله سبحانه وتعالى هذا منزلة أعلى وإنما هو في منزلة الحديث النبوي الفرق بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينشئ هذا المعنى من الله وحي واللفظ منه ويعني في الحديث القدسي ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى يقول قال الله عز وجل ونحو ذلك من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وأولياء الله سبحانه وتعالى لم يترك الله عز وجل للناس أن يجتهدوا لأن الناس إذا اجتهدوا اختلفوا والناس في تفسيرهم للولاية يقصرونها على أصحاب الأضرحة وأصحاب القبور والموتة ومن لهم كرامات وأحوال ومقامات وهذا قد يتفق وقد لا يتفق وقد يصح وقد لا يصح وما أكثر ما يعني يروى في هذا من الكذب ومن ينسب له كرامات وهو من أعداء الله سبحانه وتعالى لكن الكرامة كل الكرامة كما قال شيخ الإسلام أعظم الكرامة لزوم الاستقامة وهذا ما من قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، ولهذا قال هنا من عاد لي وليا يعني الولي الذي يعني ليس شرطا أن يكون ميتا، الولي حي أو ميت، يعني سواء الولاية يعني تناله في الحياة وإذا مات يبقى وليا بعد موته، لكنه يعني لا يشترط أن يكون الولاية للأموات، وإنما أصل الولاية للأحياء الذين يستقيمون على الجاد. التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا ولماذا يعاد الناس الأولياء خصومة بينهم وبين الله وبين دين الله وبين شريعة الله سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني كثيرا ما يكون الصراع بين الحق والباطل ليس مقصودا به من ينتسب إلى الحق بقدر من يكون الصراع مع المنهج والطريق وهذا ظاهر خاصة في زماننا كثير من الناس يعني يسيئون إلى أهل الطاعة وأهل الاستقامة ومن هم أقرب الناس إلى ولاية الله سبحانه وتعالى من يذكرون الناس بدين الله تعالى ومنهجه وشريعته وهذا في الحقيقة لخصومة بين هؤلاء وبين يعني المنهج الذي يتبعه هؤلاء الأولياء لله عز وجل والله تعالى يغضب لوليه ولهذا قال من عاد لي فقد آذنته بالحرب آذنته يعني أعلمته آذنته بالحرب يعني أعلمته بأن بينه وبين الله حرب من الذي يطيق حرب الله سبحانه وتعالى ومحاربة الله لم ترد إلا في مواطن معدودة كقوله اتقوا الله وزاروا ما بقي من الربع إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأزنوا بحر من الله هذا أشد ما يكون من يعني الوعيد ومثله هنا فقد آزنته بالحر يعني من تعرض لأهل طاعة الله عز وجل بالعداوة والإيذاء والصنوف الكيد ناهيك عن القتل والحبس ونحو ذلك لا شك إن هذا شأنه عظيم عند الله قد يتعجب بعض الناس يقولون فإن أولياء الله عز وجل قد يعني يزاد لهم في البلاء ويطول سجنهم وربما يعني يتعرضوا للقتل ونحو ذلك والجواب أنه ليس عجب في هذا كلما كان يعني الولي أعظم كرامة عند الله عز وجل زيد في بلاء ولهذا أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأنثل كم من أنبياء بني إسرائيل قتلوا وقتلوا في قضايا يعني جيء برأس يحيى النبي الكريم صلى الله عليه وعلى نبينا لبغي من بغايا بني إسرائيل يعني طلبت هذه البغي مكافأة رأس النبي فجاء لها برأسه قتلوه صلى الله عليه وعلى ليس هذا معناه أنه ليس كريما على الله بل هذا من كرامته على الله عز وجل أن يضاعف له في البلاء إلى هذا الحد فينبغي أن يعني يستطال البلاء وإلا وإلا فمن كان شأنه أخف يعني خفف عنه البلاء إذا كان في دينه صلابة زيد في بلاء كان في دينه رقّة خفف عنه البلاء فنزول البلاء بأولياء الله عز وجل ليس شيئا يعني مجرد إنه وارد أو مستحب بل هو يعني كشرط في منزلة لابد حتى تظهر هذه المنزلة أن يكون يعني الرجل تولي، ولهذا في تراجم أهل العلم في كل ترجمة يعني كبير وعظيم من عظماء هذه الأمة ترى بابا مستقلا يسمى باب المحنة، يقول محنته يعني في أي شيء سجن كم سنة يعني غضب عليه الوالي ففعل به كذا أو كذا أو كيد له من أهل البدع بكذا وكذا او يعني تقول عليه في باب كذا وكذا هذه المحن لا بد منها لهذا إذا نزلت كان هذا يعني كالدليل في الغالب على يعني منزلة هذا الولي وشرطها أن يكون ولياً حقاً يكون عاملا بطاعة الله سبحانه وتعالى ولهذا لا ينبغي أن يستطال البلاء وإنما يترك هذا لحكمة الله سبحانه وتعالى فالله أعلم بأقداره وحكمه والله يعلم وأنتم لا تعلمون فليس من التوفيق أن يستعجل الإنسان يعني الفرج أو يعني يستغرب ويتعجب وإنما يقال هذا شأن الله ثم يقال أيضا حلم الله سبحانه وتعالى الله تعالى يعني يبين من معاني حلمه هؤلاء أقوام قد ينالون من أولياء الله عز وجل ليس فقط بالسب والإهانة ولا حتى بالحبس بل بأنواع التعذيب والقتل وقد يطول هذا سنوات وقد يؤدي إلى إزهاق الأرواح والله تعالى قادر عليهم ولا يعني يوقع بهم من مقاديره ما يكفهم عن هذا لليعجز منه سبحانه وتعالى وإنما لحكمة ومن هذه الحكمة ما يظهر ومنها ما يخفى على الناس ومما يظهر يعني اختبار الناس وتسليم الناس لقضاء الله عز ورضاهم بقضاء الله عز وجل هذا من جملة يعني الحكم والامتحانات قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يعني أعظم ما يحب الله عز وجل من القرب ما كان واجبا التقرب بالواجبات والفرائض قبل التقرب بالمستحبات والنوافل. مع الأسف بعض الناس قد يختل عنده هذا الميزان، فيعبد الله تعالى على هواه. فتجده مثلا يعني لا يكاد يضيع صلاة التراويح لأنه يرى أن هذا يعني هو يعني مستشعر هذه المسألة وربما صادفت عنده نوع من الجدة والتغيير ونحو ذلك. ثم ترى في بعض الفرائض صلاة الظهر مثلا ربما ينام عنه وهذا في رمضان وهذا في رمضان ربما يصلي بعد الترويح أيضا زيادة يعني من الركعات ثم لا يقوم لصلاة يعني الفجر أو يقوم وهو يعني متكرس أو نحو ذلك فعدم الضباط في ترتيب الأولويات بين الفرائض والنوافل هذا مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يعني قد يطيل الصلاة ويطيل الصوّ ويكثر الصدقات فإذا طلبت منه أمه مثلاً يعني أن يقضي مصلحة أو نحو ذلك يعني لا نقول لا يقضيها سيقضيها لكن يجد من نفسه يعني ثقلاً وربما يعني خرج منه نوع تأفف فهذا تقصير في الفرائض ما كان ينبغي لصاحب يعني التوفيق. ولهذا قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يعني أعظم وأولى وأوجب ما يحرص عليه الإنسان التقرب بالفرائض وهذا يدخل فيه إحسان الفريضة ليس كل من صلى فقد صلى من الناس من يصلي فيقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي كما قال النبي صلى لبعض من كان في زمانه كيف بالمتأخرين فمن التقرب إلى الله عز وجل بالفرض إحسان أداء الفرائد قالوا أقيموا الصلاة لم يقل صلوا وإقامة الصلاة يعني الاتيان بها بأركانها وشروطها ووجباتها ومستحباتها وآدابها الاتيان بالصوم أيضا صوم الجوارح وأثر هذا الصوم على يعني نفس العبد فالمقصود وهذا من جملة المقصود بأداء الفرائض قال وما يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يعني إدمان النوافل بعد الفرائض والحرص على أداء النوافل ويعني حتى يعرف الإنسان بحرصه عليها هذا يصل بالعبد إلى أن يكون يعني في هذه المنزلة الخاص حتى أحبه والله تعالى إذا أحبه يعني عبدا فلا تسأل عن الكرامات وعن يعني الشرف وعن المنازل التي ينالها في الدنيا قبل الآخر وما يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته وهذا الشأن ليس الشأن أن تحب الله وإنما الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها بعض الناس من أهل الحلول والغلو. يفهمون هذا خطأ ويظنون أن هذا نوع اتحاد يعني يصبح عبدا يعني كما يقول بعض المتصوفة يعني عبدا ربانيا بمعنى عندهم يعني إنه خلاص يعني حتى يصح أن يقول له قد وقع في يعني اتحاد مع ربه سبحانه حتى يصرح بعضهم بمثل هذا المعنى يقول أنا الله والله أنا هذا كله من التخاريف وهذا الحديث ليس يفهم على هذا النحو وإنما قوله فإذا أحببت كنت سمع وبصر ويده ورجله هذا يفهم في كما جاء في بعض الروايات فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش يعني المقصود كنت سمعه وكنت بصره يعني كان لا يسمع إلا بناء على يعني مرضاتي ولا يبصر إلا ما يعني يرضيني ولا يبطش بيده إلا في يعني مراضية ومحابي ولا يمشي برجله هذا هو المعنى ومما يدل عليه في نفس الحديث هذا القول وإن سألني ولا ولإن استعاذ بي لأعيذنه فقوله كنت سمعه وكنت بصره ليس على المعنى الذي قد يعني يخطئ في فهمه بعض الناس وإنما بالمعنى الذي ذكرناه كنت سمعه الذي يسمع به يعني كان لا يسمع إلا بي فبي يسمع يعني ضابط سماعه فيما يرضيني وفيما يعني أحبه فإذا يعني كان خلاف ذلك فإنه يبتعد عن سماعي يعني الباطل الذي لا يرضي الله وعن رؤيتي المنكر الذي لا يحبه الله وعن البص بيده فيما لا يرضاه الله والمشي برجله إلى يعني مصاخط الله هذا المقصود ولهذا قال وإن سألني لو أعطي ولئن استعازي لا أعيزله هذا وعد من الله عز وجل لأوليائه الذين يقومون بالفرائد ويتبعونها بالنوافل ويجتهدون في يعني تجويد العبادة وتحسين يعني أدائها وعد من الله عز وجل والله لا يخلف الميعاد أن يعاملهم على هذا النحو أن يجعلهم موفقين فيما يعني يأتون ويزرون فيما يسمعون ويبصرون وفيما يعني يمشون إليه أو يبطشون بيدهم حتى قال وإن سألني لأعطينا وهذا يعني تأكيد وإن سألني لأعطينا بلام القسم إن الله تعالى سيجيبه بعض الناس يعني قد يسأل ولا يجاب يتصور أنه ليس كريما على الله وهذا المعنى غير صحيح فإن الله تعالى لا يلزم أن يجيبه بأن يعطيه سؤله فقد يؤخره لأن يحب من عبده أن يدعوه وقد يعطيه من الحسنات وقد يصرف عنه من البلاء ليست الصورة في صورة أن يعني يجيب طلبا لأن بعض الناس قد يطلب ما ليس له مصلحة فيه فمن إجابته أن يجيبه إن كان كريما عليه سبحانه وتعالى والله تعالى يكف عنه ما يكره والعبد لجهله قد يطلب ما فيه حتفه والله تعالى لإجابة عبده الذي يحبه يصرف عنه السوء وهذا أصل الإجر، ولهذا أنت أحيانا يعني تستشعر هذا المعنى حتى مع بينك وبين الناس قد تطلب شيئا يعني يضرك فإذا أعطاك من طلبت منه وعامت الضرر قلت له لي ما أعطيتني ما كنت أحب أن تفعلها فإذا كان هذا بين الناس بعضهم وبعض فالله تعالى المثل الأعلى سبحانه وتعالى فليلزم أن يسارع إلى الإجابة وقد يكون هذا يعني فيه ضرر أو قد يكون فيه نفع لكن ليس في هذا التوقيت أن يتأخر نفعه في أن يتأخر أو قد يكون لغير ذلك من الحكم التي يسلم بها المؤمن. قال وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءتها وهذه الجملة أيضا قد لا يحسن فهمها كثير من الناس لأن ظاهرها يعني قد يعني يخشعر منه البدن إذا أنزلتها على المعنى غير الصحيح لأن التردد بالنسبة للعبد معنى يعني يدل على معنى رديء وسيء العبد فيما يتردد يتردد إن كان جاهلا بالأمر أو يتردد إن كان يعني لا يحسن المقايسة بين أمرين أيهما أول وأيهما أنفع أو يتردد لأي معنى من المعاني التي مبناها ومرجعها إلى يعني عدم كمال العلم هذا في شأن العبد ومعلوم في أبواب الصفات أنه ليس الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وأن يعني ما يذكره عن نفسه من أسمائه أو صفاته أو أفعاله ليس كما يقولون للعبد الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذا عرفنا هذا أم كاننا أن نفهم هذه اللفظة قولوا وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يقره الموت وأنا أكره مساءته إنما ذكر طبعا لا يطلق أن الله تعالى متردد هذا لا يسمى به ولا يوصف به وإنما هذا فعل يناسب الحال المقصود ووجه تسمية هذا الحال بالتردد لأن التردد يعني يكون بين شيئين أي أمر متعلق بشئين فهو في تردد كما تردد النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج بين ربه وبين موسى يرجع إلى موسى ماذا فرض الله عليه خمسين صلاة يقول أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف فيرجع فحط عنه عشرا ثم يرجع إلى موسى ثم يرجع إلى ربه التردد يكون بين شيئين وهنا الله سبحانه وتعالى قضى أنه ما من أحد إلا ويموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلف وفي نفس الوقت العبد يكره الموت فالله سبحانه وتعالى يعني لما كان أمره بين هه زين الأبناء إما أن يعني هو يريد ألا يؤذي وليه ألا يؤذي عبده المؤمن وفي نفس الوقت لا بد أن يقع أمره وقدره سبحانه وتعالى بالموت سمى هذا ترددا ترددا بمعنى أنه أمر واقع بين شيئين ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته لكن لا بد منه ولا بد له منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهنا التردد ليس بالمعنى المزموم الذي يعني يأخذه العبد فيما يليق به للعبد معان تليق به وللرب معان تليق به. فالتردد هنا في شأن الرب ليس كالتردد في شأن العبد وإنما التردد هنا مأخوذ من أنه يعني يكره مسأته وفي نفس الوقت قدر عليه الموت ولا بد أن يقع القضاء. فسمى هذا يعني ترددا ومن ثم فلا إشكال في الحديث. آخر الباب.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 رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهتي ويشير, ويشير بإصبعيه فيمدهما يعني كقرب هذه إلى هذه حدثني عبد الله بن محمد هو الجعفي قال حدثنا وهب بن جاري قال حدثنا شعبة عن قتادة وأبي التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهتين حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهتين يعني إصبعين تابعه إسرائيل عن أبي حصين والمقصود الإشارة إلى قرب انتهاء هذه الدنيا وأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت منذ يعني نحو 14 قرن هذه من علامات الساعة لكنها من العلامات الصغرى فإن للساعة علامات صغرى وعلامات وسطى وعلامات كبرى والعلامات الكبرى التي إذا جاءت يعني انتظمت كالخرز في يعني العقد ويكون بناء عليها يعني خراب العالم ونهاية الدنيا لكن العلامات الصغرى قد يطول يعني وقتها كما ترى ومجرد بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الله عليه اقتربت الساعة ببعثته صلى الله عليه وسلم وهنا قال بعثت أنا والساعة كهتين والساعة يعني بالنصب يعني تسمى أو المعية أنا والساعة يعني بمعنى معه. قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر والمصنف أحيانا يذكر يعني قبل الأحاديث في الترجمة يذكر جملا أو يذكر بعض الآيات في يعني الباب. قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب والأيات تشير إلى سرعة يعني الساعة وما أمر الساعة إلا كلمح البصر من شدة يعني سرعتها أو هو أقرب ولا يشكل على هذا أن نسقد يعيش أن الإنسان قد يعيش يعني سنين لأن هذا في الحقيقة إذا قورنا بشأن الآخرة فإنه ليس بشيء ويعني قال كم لبثتم في الأرض عدل السين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم يوم تقوم الساعة ويقسم المجمون ما لبثوا غير ساعة فشأن الدنيا وإمطال يعني في لأنه أمام ناظرين لكنه في الحقيقة ليس بشيء إذا يعني شأن الآخرة ولهذا يعني تواترت النصوص في القرآن وفي السنة بهذا المعنى والمقصود يعني تذكير الناس ومواعظة الناس بالاستعداد للشأن الكبير الذي ينتظرهم من أمر الساعة وأن هذه الدنيا ليست بشيء وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير كما قدر على إنشاء الدنيا فهو قادر على يعني فنائها ويعني مجيء الآخرة وما يتبعها من الخلود ثم ذكر حديث سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهتين وأصل الساعة يعني قطعة من الزمان لكن المقصود بها هنا يعني يوم القيام والمقصود الإشارة إلى يعني سرعة الدنيا وفنائها وشبهها هنا بالإصبعيل لقرب لقربه الإصبعين بعضهما من بعض كهذه من هذه في بعض الأشارة بالسبابة والوسطى يعني المسبحة والتي تليها معلوم أن الإنسان إذا يعني رأى الإصبعين وتقاربهما فهذا إشارة إلى يعني قرب الساعة بهذا المثل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثلة بالأمور المحسوسة لتقريب المعنى ويشير بإصبعيه فيمدهما. ثم ذكر يعني الحديث ب يعني غير رواية من الروايات. وعثت أنا والساعة كهتين يعني إصبعين. تبعه إسرائيل عن أبي حصين باب وهذا متعلق. من الذي قبله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرأىها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبعانه ولا يطيان. ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. وهذا الباب كالفصل من الباب الذي قبله الذي قبله بعثت أنا والساعة كهتين ثم ذكر هذا الحديث بقوله باب من غير يعني ترجمة كما في كثير من النسخ فكأنه ملحق بالذي قبله والمقصود الإشارة إلى بعض علامات الساعة لما قال بعثت أنا والساعة كهتين إشارة إلى قرب يعني قيام الساعة وأن بعثته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصورة استطرد فذكر بعض ما يتعلق بعلامات الساعة فذكر في حديث أبي هريرة هنا قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها وطلوع الشمس من مغربها من العلامات الكبرى ولهذا إذا طلعت الشمس من مغربها يعني ردت التوبة لأنه حين تطلع من مغربها آمن الناس أجمعوه ويعني رجع كل إنسان إلى أصل فطرته وثاب إليه يعني عقله وتمييزه فيكون هذا الأمر الاضطراري كان ينبغي أن يعني يكون هذا في زمان التكليف قبل نهاية الأمر وغلق الباب ولهذا قال فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعوه يعني لم يتخلف أحد صاروا جميعا مسلمين ومؤمنين وموحدين ولم ترى أحداً يحارب الله ولا يكذب الله ولا يعبد غير الله سبحانه وتعالى وعاد أهل الصليب إلى يعني التوحيد وعاد أهل بوزة وأهل كل هؤلاء يرجعون لكن يعني ولا تساعة من دم في الوقت الذي لا يناسب فإذا طلعت فرآها الناس لأنهم إذا رأوها عرفوا أن هذه الآية إنما هي آية حق من الإله الحق سبحانه وتعالى وأنما كانوا عليه هذا خلاف يعني الجد فيرجعون لكن هذا الرجوع لا ينفعهم فرأه الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير يوم يأتي تأويله كما ذكر الله سبحانه وتعالى تظهر العلامات التي لا تقبل بعدها التوبة، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها. من النفس التي لا ينفعها إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أما النفس التي آمنت من قبل فإنها ينفعها إيمانها أو كسبت في إيمانها خير، يعني لم تعمل في تحصيل هذا الإيمان ما يليق من العمل. ثم ذكر جملة من يعني العجائب. التي يدركها من يعني أدرك هذا الزمان ويعني زمان قيام الساعة يعني زمان سوء فإذا أراد الله تعالى قيام الساعة تسري ريح طيبة فلا يبقى مؤمن على ظهر الأرض إلا أخذته ويبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة ولهذا قال هنا ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويان تخيل يعني رجلان في السوق نشر ثوبهما لكي يزرعاه يعني يقيساه يعني فتح الثوب ليقيسه حتى يقول هذا يعني كذا متر والمتر بكذا فأنت يعني تدفع فيه كذا أو كذا زراع على حسب يعني مقياس ال المساحة التي يعرفون به بينما هم كذا تقوم الساعة فلا يعني يتبايعان فلا يقول له خذ وهات الفلوس ولا يطويان الثوب لإنشغال أو لما فجأتهم من أمر الساعة وهذا شأن عجيب ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجل لثوبهما بينهم فلا يتبايعان ولا يطويان ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه يعني يذهب فيحلب يعني ناقته لي يعني يشرب فإذا حلب هذا الماء قامت الساعة وقد انصرف باللبن لقحته لكي يشربه فلا يشرب منه ويعني تعاجله الساعة ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه يليط حوضه أو يلوطه بمعنى يعني يأتي بالطين ليبني حوضا ليجتمع فيه الماء الذي يسقي فيه يعني دوابه ونحو ذلك يعني بينما هو يصلح هذا الحوض قامت الساعة فلا يدرك أن يستعمله وأعجب من هذا كله ولا تقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمه بينما هو يرفع لقمة إلى فيه في أثناء ذهاب اليد وهذا لا يأخذه يعني برهة صغيرة تقوم الساعة فلا يدرك أن يأكل أو أن يطعم أكلته ويعني قد قامت عليه الساعات والمقصود الإشارة في كتاب الرقاق إلى يعني سرعة فناء الدنيا وأن هذا يعني مما ينبغي أن يراعيه العبد الآن ليس ساعتها وإلا فقد عرفت أن ساعة قيام الساعة يعني أغلق الباب وما كان العبد مشغولا به فإنه لا يتم لكن من الآن الإنسان يستعد لقيام الساعة وقد يقول بعض الناس الساعة أين نحن من الساعة العلامات الكبرى يعني لم تظهر بعد فيقال إن ساعة الإنسان التي هي أقرب من هذا كله موته إذا قا إذا مات فقد قامت قيامته أنت ما حاجتك لقيام الساعة وقيام الساعة لك يخرب العالم فأنت على يقين من سرعة خراب نفسك الآن فإذا كان العبد يعني لا يدري متى يموت فهذا نوع ساعته الخاصة التي يغلق بها كتابه وينتهي بها عمله نسأل الله تعالى أن يبلغنا من فضله ما هو أهله وأن يعني يمضي لنا نيتنا في طاعته وأن يستعملنا فيما يحب وأن يختمنا بالإيمان إنه لي ذلك والقدر عليه يأتي إن شاء الله تعالى باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الفيديو